ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس سباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون